كنت ميتا في بحور الغي والاثم غريطه كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيطا مدري الشيطان من أسبابه حبلا وثيطا منكرات كنت آتيها غروبا وشروطا كنت ميتا في بحور الغي والاثم غريطه كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيطا مدري الشيطان من من أسبابه حبلا وثيطا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريطا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مدر الشيطان من أسبابه حبلا وثيطا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا قازت الآثام لحبا ثم عظمي والعروق كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا اجهدت سيارتي من شدة الزحف الطريق يا رفيق القدر في قد يا رفيق الدرب مهما كنت فذلا لن تفوقا اصمتني صفيرًا ونعيقًا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقًا كم دخلت السجن مرة فازداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض صحيتا والجمادير أصمتني صفيرًا ونعيقًا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقًا كم دخلت السجن فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيطا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيطا منذي أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا صافيا يكفي بروقا